وَإِذْ يريكمهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الأمور